الوحدة الثالثة الفقه الإسلامي المذاهب الفقهية تحفل السنة النبوية الشريفة بكثير من الأحكام الفقهية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إذ كان النبي الكريم يبين للناس دينهم في مناسبات عديدة فيقول في الصلاه مثلا صلوا كما رايتموني اصلي ويقول في الحج خذوا عني مناسككم بدات فكره الاختلاف الفقهي بين المسلمين في حادثه بني قريظه عندما امر النبي الكريم المسلمين بالتوجه الى بني قريظه لحصارهم بقوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة فاستنبط فريق من المسلمين من كلام النبي أنه إنما أراد من ذلك العجلة والسرعة فصلوا العصر في وقتها في الطريق قبل الوصول إلى بني قريضة ورأى فريق آخر وجوب الالتزام بكلام النبي الظاهر كما جاء فلم يصلي العصر الا ليلا في بني قريظه وعندما علم النبي باختلافهما اقرهما على ذلك بقوله كلاكما على صواب وهذه هي فكره الاختلاف بين المذاهب الاربعه التي نشات بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام حيث تختلف تلك المذاهب في كيفية استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية وفق أصول فقهية معينة والمذاهب الأربعة هي المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي